قال ما بقي فيه مش رجل ولا امرأة ولا بث إلا بكوا وخرجوا من بيوته لأنهم تذكروا حمين الصوت الذي كان يرافق حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قمة الأمجاد العالية حين تلقش في القلب بأحرق من موت فإنها تكون قريبة من روح رسول الله ولو بعدت بينك وبينه له أو جادوا الطريق أو أنجاد أجل أزمان فإنك تكون قريباً بما لقشت في قلبك من حبه ومن الاطلاع على النور ذنب أتيه, أتيه من قال في فيه القرآن ومثله معه وقال ويكلوه شاهد منه أي سعر ويكلوه شاهد منه وهو رسول أي يكلوه من أصنا حاله شاهد للقرآن ويكلوه شاهد منه وهو شاهد حالي صلى الله عليه وسلم نيضا الإمام المسيري بمرض الفالش وهو الشلل المسرين تشدل بسكو ولزم الفراش وافتقده الناس في مجلس أبي عباس المرسي وكان قد وضع له منطر ولك فوق الشعب وكانوا يزورونه في البيت ليسمعهم الشعب وهو مريض بمرض الفالش حتى ان سلطه كانت فيه تلك بعدما اصيب بمرض ثالث وكان من يستشفع فكتب لوحده وكتب قصيده البرده تقربا الى الله واستشفاع لرسول الله لكي يشفيه الله من هذا المرض تشفع لكن اول ما خط قصيده البرقه يبرئ الله من المرض سمها فكنت كذلك نطلع على تلقي جيران من بليسلف ما شئت جمعا جرى في مقدمه بدلي وهلقتها او اطلع ماذا لي وانا احب ان اخو حين يقرؤونها ان يتجاوزوا هذه المقدمه الغزليه وما من ملح محمد سيد الكونين الثقلين والتالقين في عرب ومن عجم نبينا الامين فلا أحد أغرر في قولنا منه ولا نعم كأني بالإمام الأسيري يستحرر سيرة النبي وحديثه ويلقمها هذه الأبيات حتى أشاها أشوى مستميثة فكأنه يقرأ السيرة ويمزلها بحلمه الجريح رضي الله تعالى عبد الله ورحمه ولما ختر ختر لحوله وعاد في قرأة مختلفة قطمة والحمد لله من بدء وفي قطمه أبيان قطأتك ستون معمئة فارس بها قربنا يا راتعك فتشبعني في نتحه رسول الله فنعم إما المصير الليل فرأى فيما رسول الله رسول الله عبد وثنى يمسع ببطته على ذنبه المجدور قرن الفيصل للداد وصراط الفجر قام وقت الصاع وحسبته في وكينته الاصيل ده عليه احد غيره فالتقى ابو احدوري أب العباس المرسي استلقى فقال يا بصري هذا البصري ابو طه اللي في في بلدتي بصري قرب القاهره دخل من المغرب يدا في العباس بمصرب وعاش في هذه المدينه فرجع الى المدينه التي عاش فيها وليست الى اصله فهو مغربي قادم من بصره الى مدينه بصره فقال له اسالك بحق داني ان تسمعني المديح الذي قلته في رسول الله هل تدوني النسور لما لاحظت رضوان سلمى الليله في المنام يستنشك ايها ويكمل المطالبه لما وصل الخبر من الخليفه قال اقسم بالله ان تركن علي مستمع وانا حافي القدمين على الرص تذلل لي برضينا الله عليه وسلم يكفي فخران ايها الاخوه انه مؤمن بنبي رسول الله مستحيل ان واحده تبدا لم يتقن الى طره يكفيه اقر ان له وجفقا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نستشهد بقولنا حال تا ان الله هو رسول الله ليس له حد فيعبد عنه ناقق بثم يعني لم يدنى يقول لانك لا تستطيع ان تضحك في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أجمعت الآية سماعا عليه وإنك لعلى غلق الأرض دخل إمام علي إلى مجلس فيه علي فوجدهم يخرقون هذه القصيدة ويشرقونها ويخرقون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرقون القرآن والمجلس طال به طال به من أربع ساعة فكما العلم الذي الوافق فقالوا ما تسمعونها كذا قال العليم مشرح قو الله ما ان بارك وتعالى وانك على خلق عظيم يعني كما تفيد تفرق القران كله وتشرع في رض من شجر نخلا الله في حق الله لا نك هذا بيت كلام, كلام. الله ينتظم وتنفذ الاشجار التي صنعت بها الاغلاء وتم قضى في فناء ويبقى الالهام في فناء فلا تظنوا انما اتاكم الله وما من العلم انما ابتلاء منا وهذا مقليل من البحر نقر فقال موسى ما هذا قال الخضر عليه السلام انما لاحظ الطائر من هذا البحر مثله وذمؤتيته مثل من العلم اي ما اتى الناس خلق الله من العلم لم ينقص من علم الله اذا كما لقط هذا الطائر من هذا البحر وما اتيتم من العلم الا قليلا ويعلمني قال له رجل احدهما ايمان في التسميه والتوليه وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني وقت عندنا الشيخ هذا الشيخ عقيده فلسفيه ويشفي على المذهبين الحنبلي والشافعي وكان في مساله عليه ابن تيميه الله عليه في كتاب التمييز وفي الفتاوى وفي التظاهرات واثبت عليه في منهم انهم دائر محدثين واثبت عليه الميمين وهو القيم الجوزية ووثقوا بما يليق لكن بعض الصفات التي نُقلت الينا في غير سنده المتن القديم فهو لا يطير في الهواء ولا يغرق في الأرض ولا شان له يعني ليس له صفه الا انها صفات محذوبه الشيخ التقي النقيب الشيخ عبد القادر الجيلاني كان جالساً وكان له ثلاثة تطرعين وليهم يدرسون محمولاً وكان لبن محدد الشيخ عبد الرزاق وإكبره معرفةً الشيخ عبد الوثهر وطرعه علمًا وجهاداً الشيخ عبد العزيز ولذي جاهد في عسقلان في فلسطين جاهد جهاداً مستميناً وكان علمه غذيراً وخلط الكجير لأنه الأنفان فسأل قال يا أبناء عليكم بردم العلم ورقنا هذا في التبريمونية وفي تفسير الشيط قال له يا أبناء عليكم بعلم العلم فقال الشيخ العجيب أبيه وما علم العلم يا أبتي؟ قال علم العلم أن تعلم وتعلم ثم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم حتى تعلم أنك لا تعلم بمعنى حين يزداد مصيرك من العلم يزداد نصيبك من يقينك بجهنك يزداد علمك بأنك جاهد كلما زاد علمك زاد يقينك بدرجة الجهن عينك الثاني تقوم هذا جدي جدي السابع عشر والشيخ أنا من قرع الشيخ عبد العزيز من طريق الشيخ عبدالقادر درويش الذي كان شيخا للحضرة القادمية وابنه أحمد وابنه أحمد عبد الرحمن وهو جد الأفضل بهجرة من بغداد إلى الريض الشعر رجل الثاني رجل كافر ولكن هذا قولة الحق وهو صاحبه النظرية النسبية تعفونا هو إنشتاين هل الشي واحد تسمع تقول لكم من برشلتون لما قمت الشيئي من أتى كلها بالجلية من أتى بالعجلية هذا إنشتاين عامل فطوقيا بوريه وابوه مصراعي يحكى انه مكث في قسم البكاوليه ثلاث سنوات يكرر جنسه وكذا لكن تفجر فيه وجوع العقم حتى وصل الحن وعوله وانا دائما اقول هذه المحاضنه ربما إنشتاين من القاسمين و هو صاحب المعادلات و القاسم يتلميه تلميه الخوائز و معنى قرأت الله أخرى مبارهنة القاسمين تبقى تعطوني مبارهنة القاسمين ما أسمعتم مبارهنة القاسمين أهلاً بذرياً بذرياً إن مبارهنة القاسمين أعمل مقصوم أو مبارهنة أدو القاسم الزهراوي طرق اول فيس هذا هو مقاصم الزهراوي هذا عمل فيس هو مقاصم الزهراوي يقول اينشتاين ان هذا العلم الذي وصلت اليه اصبح في درجه الصفر لانني من خلاله وصلت الى ان الله هو الذي خلقني خلاص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 comfortably ir decades indithetan كانت ekin erd Serviceidit fai ekin eugear�� 1941, mille قال ezIO estetara, gasoletan ik representing a Ninja kutbografioak. Garnozenarramaaauaan nabutak, hain mauretatortua hotelenia queen... egin eleры ald dari soa bzekieritangana emanetar hani begitukatak, hain. something zainere Allah. offer d בסREMA. egin من أهل السنة لكي يريم الحق حقاً غاطلاً غاطلاً فلازم نفسه تجارب الشيطان فلا فخ فقال إنني على العالم وهؤلاء الناس حشرات ويحدث هذا كثيراً يحدث للشباب حينما يدخلون في التزاق والغضر وأنه فقمتش فيه لحنا لا نعيب عن الاندار إن شاء الله ولكن كلما تبروا في نهج علمي ترى صدركم أنه كان على خطأ ولكن منع يعتنا فقد كان موهما في الطريق الحق هو ان تبقى في النقطه التي انت فيها لا تحسبن السنه دينار في جبهه ولا ازام مرتفع فقط هذه سنه لكن يجب ان تكون موافقه لمقام فعل رجل فاضل لا يظلمك من امرئ دينار في جبهته اصنعا ولا ازام عن تعبه قدرعا عن مويد الدين حني والذي انا احسبه هو راعي هنا ينتج مقام الاتباع اي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سوف نتحدث عن هذا هذا القضيه في مقام الاتباع نحن عندنا ابراء عندنا عبادة, وعندنا عاده اما العباده فلا فيها الاجتهاد ابدا الا في باطنيها يقول الاجتهاد مع وجود النص فقد يقول قائل هناك اجتهاد لاستخراج الاحكام من النص نقول نعم انت تجتهد في حكم لم يسر فيه نص وتجتهد في نص مقارب للتقاسمه الحكم فانت تجتهد في قضيه ليس فيها نص بقضيه فيها نص والاجتهاد هو هو سبيل الطراق والوسع والجد هو الاليات التي عندك من ما شيء واحد خارج الحيطه ما يتسلم لا لا بد ان تحوز 25 علما تستغرق هذه العلوم كلها في اعمالها الاجتهاد ولا يحق للانسان ان يجتهد الا اذا بلغ هذه الدرجه فلنقول في العبادات التلقي والاتباع وفي عادات العمل والاختراع لا هذه عبادات من الطاع أن ترعي في العادات الموافقة لن مخالفة ما كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله وإن كانت لا لتجزره طيب عندنا هنا ثلاثة الأسئلة إن شاء الله نترك المجال للجواب السؤال الأول عندما ننتهي من صلاة العشاء ونشرع في صلاة الوتر وكل مصل يغير مكانه وإذا سألته لماذا يكون جوابه أن كل مكان صليت فيه سيكون شاهدا لك يوم القيامة وأريد أن يشهد للمسجد عن الفريضة وهذا المكان عن الشفع الوتر سؤاله هو هل يوجد حديث صحيح أو حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هذه القضية منتشرة بين الناس وأنهم يبدلون أماكنهم بعد الفارضة ليصلي النوافذ وهي قضية حسنة وطبعا الأماكن التي تصلي فيها تكون شاهدة يوم القيامة لا شك تكون شاهدة يوم القيامة على كل خير تكون شاهدة على الخير والشرل مو على الخير فقط كل شيء يشهد يوم القيامة حتى الزمن قال النبي ما من يوم جديد تطلع عليه الشمس إلا ويقول ينادي في الملكوت فيسمعه كل الخلق إلا الثقلان أي الجن والإنس فيقول أنا يوم جديد وإني غدا عليك لشهيد سلام عليك فإني لا أعود إلى يوم القيامة ما من يوم جديد تطلع عليه الشمس إلا ويقول أنا يوم جديد وإني غدا عليك لشهيد سلام عليك فإني لا أعود إلى يوم القيامة فيشهد عنك الزمن والمكان معه يشهد عليك في الخير ويشهد عليك في الشر لكن من مات على توبة أيها الإخوة لا يفتضح أمام الناس أي واحد سبقت له المعاصي وكلنا أصحاب معاصي الله تبارك وتعالى تجاوز عنا وعنكم فتاب ثم حسنت توبته فإذا بعث يوم القيامة وأمسك كتابه بيمينه هل سيجاوزه السؤال؟ لا سيسأله الله تبارك وتعالى مساءلة لكن سيسأله بينه وبينه وليس بينه ما ولا يسمع أحد هذه المسألة أي مساء يقول الله له عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا فيقول نعم يا رب أذكر فيقول الله سطرت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أسطرها عليك لأنك مت على توبة وأنا اليوم أسطرها عليك قال أهل العلم فلم السؤال يقول حتى لا يقول الإنسان نسي ربي أن يسألني علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إذن الأماكن تكون شاهدة لكن هل من السنة أن تغير مكان صلاة الفريضة لتصلي صلاة النافلة؟ هذا لم يريد في السنة لم يريد في السنة إلا عن بعض أهل العلم من السلف الصالح فلم نقف على حديث مهما تفوت درجته بأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن هذا لا يعني أن من شاء أن يفعل فليفعل البنية أن يكثر الشهود ولكن بشرط أن لا يزعم أنها سنة أن لا يزعم أنها سنة بحول الله تبارك وتعالى ولكن لنا مزيد من التحقيق بحول الله تبارك وتعالم وسؤال اخر سألني احد الشباب قال لك الفلوس در ريبان اللي تتخذ من البنك يعني الفائدة هل يجوز ان تتصدق بها للناس هاي اشكالية صعيبة بزاف والله. وتقول ما جاء من حرام لا يثبت ملكه لك فبالتالي ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك هناك ما هو محرم عليك ولكنه حلال للناس أموال الزكاة إذا استبقيتها صارت حراما وإذا أخرجتها أكلها الناس حلالا وهناك من الأموال ما إن استبقيتها حرام وما ان انتقلت بطريقة معينة صارت حلالا كالمال الذي اكتسبته من طريق حرام إن لم تتعلق به ذمة الناس بسرقة أو غيرها مثلا واحد باع الخمر أو ما شابه واكتسب مالا فمات فورثه أبناؤه قال أهل العلم إن الحرام لا يتعلق بذمتين إن الحرام لا يتعلق بذمتين فإذا انتقل إلى أبنائه انتقل حلالا إلا إذا علم أبنائه أن مال أبيهم الذي ورثه مال مغصوب يتعلق به ذمة موصوب فلهم أن يردوا المال لأصحابه تخفيفا وتخففا معنى تخفيفا عن أبيهم وتخففا لأنفسهم بحول الله تبارك وتعالى ولكن هناك مال حرام إذا استبقيت حرام إذا أخرجته فتحاول أن تضع له نصيبا من الحق بحيث لا ينال جسد الناس أو أجسادهم مثال هذا المال الذي أخذته من الفائدة يعني اضطرتك أن تضع أموالك فيه فاستشفت أن هناك فائدة فأخذتها هناك بعض الناس يتصدقون أنا أقول لا أقول تتصدق لأن الصدق تكون بما تملك ملكا تاما ما لا تملكه ملكا تاما لا تسمى أنك تصدق به أنت لا تملك هذا الحرام ملكا تاما وبالتالي قالوا تتخلص منه كيف تتخلص منه؟ هل تحرقه؟ هل تقطعه؟ هذا حرام إن الله حرم إطلاف الأموال إن الله حرم إطلاف الأموال وحرم إحراقها وحرم تبديدها لأنها منزلة من عند الله يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيطاء الزكاة فهذا المال الذي جئت به من, من الفائدة كيف تتخلص منه؟ هل تعطيه لرجل بغير نية الصادقة لكي يأكل؟ قال أهل العلم لا إذا رأيته جائعا اعطيه من حر مالك وأما هذا المال الذي كرهته نفسك تخلص منه وضعه في الأماكن المصالح العامة كأن تصلح به طريقا يداس أو أن تبني به جدارا واقيا وهكذا معنى يوضع في حيث لا يأكله الناس يوضع حيث لا يأكله الناس ولا تنتظر أن تكون مأجورا على الصدقة ولكن بحول الله قد تكون مأجورا على فعل أنك تخلصت من هذا المال هذا هو الحق بالتبارك وتعالى قال فإن وجد رجلا مدقعا ولم يجد ما يعطيه إلا هذا أنا أتوقف والله لا أستطيع لأن الفتوى صعبة سؤال الثاني هل يمكن للمرأة أن تمنع زوجها من الفراج وأن تطلب منه الطلاق إذا جاءتها بعض الأخبار من بعض أفراد عائلتها يعني الثقة, الثقة ولها الثقة الكاملة فيهم وهو أن زوجها يرونه يتكلم ويتمازح مع بعض المراهقات وبناء على هذا زوجته تخاف منه أن يقع في الزنا ويصاب بمرض السيداء وغير ذلك أي فقدان المناعة وتصبحي الضحية الثانية والله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي ممرأة؟ طلبت الطلاق من زوجها بغير حق فهي ملعونة وأي ممرأة منعت زوجها من فراشها بغير حق باتت تلعنها الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن استثناء إذا منعته بغير حق وإذا طلبت الطلاق بغير حق قال باتت تلعنها الملائكة حتى تصبعها لكن هنا أرى مجتزأ مشروط, مشروط بل قال بعض أهل العلم حتى الرجل إذا منع زوجتها اللعنة تلحقه اللعنة وهذا صريح لأن بينهما حق مجتزأ مكتوب على ذمة النكاح وأنت أعطيتها الصداق هل تشتريها لا؟ قال الصداق شرط لاستحلال الفرج ولا يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها في النكاح أن لا يقربها لأنه شرط باطل والنكاح قائم على هذه المسألة فإذا اشترت المرأة على زوجها أن لا تطبخ لها الطعام سقط هذا الشرط وإذا اشترت الرجل على زوجته أن لا يقربها سقط هذا الشرط لأنه عقد مفسوخ من أوله مش ممكن واحد تقول له أنا أشتري منك شرط أن لا أشتري منك خلاص أنت ما در تواله عقدت وفسخت في عقدة واحدة الآن هذه المرأة اكتشفت خيانة الزوج لأنه زنا. هل يجوز لهذه المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها هل هذا حق المسألة فيها قصة قصة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي طالبت أن تخالع زوجها مقابل حائط تنازلت له عنه هل لعنتها الملائكة أو لحقتها؟ لا أبدا إذن هنا ينبغي أن نتدبر هذا الحديث تدبرا حتى لا نظلم المرأة في حقها فإذا كرهت المرأة زوجها بسبب من الأسباب قال فلها أن تخالعه لأنها بحق ولكن أن يكون هذا الكره قائم على حق اما إذا قام على باطل راه يحدشك شي واحد عجبك كل صافي كرهتو اليوم غادي ندي مهند خاصني أن, ان يكون هذا الكره حق فاذا كان رجل تاركا للصلاه ووعظته وهو تارك للصلاه ووعظته وتهدده بان تخالعه ومن حقها الناس اصلا يقول ورحمه الله امراه نضحت الماء في وجه زوجها ليقوم الى الصلاه شي واحد جوج تزوجوا عن سنه يعني وقراوا هذا الحديث في كتاب ادب الزفاف للشيخ الالباني رحمة الله عليه فارادت المراه ان الزوج ديالها جاء عنده بسنه قال ان شاء الله السنه نجتمعوا بالسنه وهو مسخوط ما كيصليش كي في كيف كيبات ناعس المهم حتى الشمس للنبي صلى الله من نام حتى تقضه الشمس ذلك مرء بال في أذنه الشيطان فهذه المرأة مسكينة بغت في أول العمر تفيقه هي كبت عليه شوية الماء هو يجمع معها أبو حطر وهذا طبعا جهل بالمقام جهل بالمقام هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب إحدى زوجاته أبدا أبدا ما ثبت أبدا وما ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ينبغي أبدا أبدا أبدا حتى قول الله تبارك وتعالى في الآية واضربوهن لها مقام جاءت في الآخير على مقام الفاحشة دون التفحش <تصفيق> هل زفت الناس شو واحد كيهلك ولدو كن كيقرأ عندي هالولد وثنوي وبقي كيضربو ببه تقول الولد من كيقرب عندي واحد كيدير هيدا عرفت بأنه كينش عاجل فأرسلته إلى أبيه قلت له هذا الولد كتضربه قال لي آه راه قال لي العصار جاءت من الجنة و جاءت في القرآن فين جاءت في القرآن قال لي الهاكم والتكاثر حتى زر دموة <تصفيق> أصبح الهاكم وسمع الناس كي الهاكم وعلي. والهاكم وشني من فعل الها معناه الهاكم وأنساكم شو الفرق الهاكم والتكاثر مل قد من قولون طيب إذن إن شاء الله تستطيع هذه الزوجة إن رأت حقيقة إن وقع الرجل في الزنا وعلمت حقيقة أنه مصاب فلها أن تخالع أما دون علم الحقيقة ليس لها الحقيقة إن شاء الله في أن تخالع حتى لا ينتشر لا تنتشر الفتنة بحول الله تبارك وتعالى هذا السؤال هو شوية معقد ما حكم الشرع في أطفال الأنابيب وهل إذا استعصى على المرء الإنجاب بسبب مرض أو عائق بعد ان استشار مع عده اطباء ان يلجا الى انجاب عن طريق الأنابيب وجزاكم الله هذه المساله مشروطه بثلاث شروط الشرط الأول أن, أن يتاكد عدم القدرة ان يتاكد عدم القدره بسبب فقدان الاله وليس فقدان الانجاب هذا عقم اذا كان عقم هذا خاص خالص يعني معروف بأنه لن ينجي لأن شو العقم هو نقص في المادة التي تكون من الإنسان الشرط الثاني أن يتحقق من ذلك بإسلامية الطبيب والشرط الثالث أن يكون هذا التلاقح من ماء الرجل الذي هو زوج هذه الزوجة وليس من ماء الآخر لأن الرجل العقيم يستعيل بماء غيره وهذا مطلق الزنا فإذا استعان بمائه وأن يعني أنبته في رحم زوجته التي عقد عليها قال أهل العلم لا بأس بذلك إن شاء الله لا بأس بذلك لكن زاد شرطا رابعا أن لا تكون, تكون القضية مفضوحة بمعنى أن يقع مع أمام طبيب وهذا أيضا لا يجوز مطلقا ويجعل من يشاء عقيمة ويجعل من يشاء عقيمة سبحان الله ومن حكمة تحريم الذهب على الرجال أيها الإخوة وسنختم بهذا حول الله تبارك وتعالى أنكم تعلمون أن الذهب في مدة تغرز في الدم إشعاعات ما تغرز في الدم إشعاعات فيسيل الدم دون درجة الكثافة التي ينبغي أن يكون عليه الدم في السيولة فحينما تتكثف فانتقل الإشعالات الفلزية إلى ما يسمى بالصبغيات والصبغيات عند الرجل تكون مزدوجة يعني الصبغيات اليمنى تخالف الصبغيات اليسرى الصبغيات اليمنى ثلاثية المجازع والصبغيات اليسرى رباعية المجازع وأنتم تعرفوا خريطة الصبغية للرجل شنعنا اكس ايجرال وبالنسبة للمرأة متشابهة المجزأ اكس اكس معنى رباعية رباعية قال وهذا الفلز يدور في اربعة احوام فاذا لم يجد الحوض الرابع شقق احدى الاجزاء عند الرجل فصار ايجرال يشبه اكس فصار هذا الرجل مئناثا او عقيما أو يتصرف كتصرف النساء إما أن يكون مؤنثا أو مئناثا وتحقق هذا في من يقال له أبو جمرة أو أبو حمزة أو أبو الذلفاء كما ورد في العقد الفريد لمن عبد ربه قال أنه كان يتختم بالذهب لكن هو جاء بصفته ولم يعلق على أن الذهب والسبب في هذا سبحان الله من حكم الله الكبرى فتزوج امرأة وجاء أصحابه وقالوا له كيف نكنيك العرب إذا الشيوح يخطب كسميه أبو فلان تيمنا بأن يكون له ولد فقال أنا أبو حمزة فبدأوا ينادونه بأبي حمزة فحملت زوجه فبدأ ينتظر يقول سيأتيكم حمزة في كل جمزة جمزة وسنحفر السويق بين العجوة والدقيق كان يمزح أصحابه هكذا فلما ولدت زوجته ولدت بنتا وأسمها الذلفاء وسخر منه أصحابه قال انتظرت حمزة فجاءت الذلفاء فكان بعضهم يناديه بأبي الذلفاء قال سيأتي حمزة في البطن الثانية فحملت زوجه البطن الثانية فانتظر حمزة ولم يأتي حمزة وإنما جاءت أخت الذلفاء وقال حمزة سيأتي في الثالثة وجاءت في الثالثة أخت أخت الذلفاء وقال في الرابعة ولم يأتي حمزة في الرابعة فولدت بنتا وقال في الخامسة وجاء في الخامسة بنت وقال في السادسة وجاءت البنت وقال في السابعة وجاءت البنت ثم غضب فقال لزوجته أنت لا تصلحين أن تلد الذكون فيعني علق الشبت على غيره ظناً منه أنها هي التي اتحمى المسؤولية نحن نقول أن الله يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكورة لكن عملياً من هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين؟ الرجل أم المرأة؟ الرجل لأنه إذا أسقط من الأيمن أسقط هرمون الذكورة وإذا أسقط من الأيصار أسقط هرمون أنوثة ومن حيث أسقطت المرأة أسقطت الأنوثة فيذلك الأنثى أنثى وأنثى والرجل أنثى وذكر فقالوا كل رجل بداخله أنثى إن لم يترجع عليها أنثته ولا يترجل إلا باستكمال دينه بأن تكون أنثاه زوجه حتى يلحق بأنثاه أنثى يرى فيها نفسه فتكتمل عنده الرجولة ولا تكتمل رجولته إلا بزواجه هكذا قال العلماء وقال بها إذن مصطفى ساطق الرافع في كتاب حديث القمر وهذا أنصح الشيء إن شاء الله يشريه ليتعلموا الأدب ما شيء قلة الأدب عنه يتعلموا الأدب عنه حديث القمر رسائل أحزان السحاب الأحمر أوراق الورد كلمة وكليمة ووحي القلم من أنفس الكتب في تعلم الأدب ومن خلال هذه الكتب تستطيعون أن تتعلموا الشرع لأن الأدب سفينة العلوم فاعتزل أبو الذلفاء زوجته وكان ينام في بيت المجاور فانتظرت زوجة أن يفهم وهو قليل الفهم في هذه المسألة فنادته ذات يوم تنشده وهي شاعرة تقول ما لأبي الذلفاء لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا يغضب إن لم نرد البنين إنما نعطي ما قد أعطينا ففهم ذلك وما عاد يعتزلها فقال رضي بقسمة الله فلما جاءت البطن الثامنة جاء حمزة جاء الفارج من الله تضارك وتعالى فلما جاء جاء حمزة واحد عنده غير ابناء الله سبحانه وتعالى ولد لمن يشاء إناثاً ويعهب لمن يشاء الذكورة فمن شمأز من هذه المسألة لحقته عيوب الجاهلية وإذا بشر أحدهم بلمثا ضل وجهه مسوداً لماذا؟ من سوءها يتوارى من القوم وليس من النساء القوم هو جماعة الرجال بداية الله تبارك وتعالى لا يسخر قوم من قوم ثم قال ولا نساء من نساء فإذا ذكر القوم ورد به جماعة الرجال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون وذلة وضعف أم يدسه في التراب وكانوا يدفنون بناتهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء حرب هذه القضية بالشرع وقال من رزقه الله ثلاث بنات فربهن وأطعمهن وأحسن إليهن ثم مات شفعهن الله فيهم يوم القيامة وقيل دخل الجنة بغير حساب فقال رجل ومن لديه اثنتان يا رسول الله قال ومن لديه اثنتان وقام رجل قال ومن لديه واحد رسول الله إنه وعنده واحد قال ومن لديه واحدة يعني واحد صبر عليهن وأدبهن ورباهن وعلمهن وأحسن إليهن وعطف عليهن بد أن يؤجر يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة من علامات يمن المرأة تبكيرها ببنته يعني إذا المرأة أول, واحد أول مولود ولدت لها بنت قال هذا من علامات بركتها من علامات يومن المرأة تبكيرها ببنت فنسف مخطة الجاهلية مطلقا أنا كنقول جاهلية اللي كانوا كانوا كينسفوا غير ابناء فرعون كان كينسف غير الولاد هاد زمان كينسفونا الولاد ولبنت بجوج كين تنظم النسل حتى أصيب بالعقم وكينتشار الزنا باش متكونش البيوت وكين ندكشي اللي تتعرفه ما عندي منقر يستحل معه الإنجاب وهو منتشر في شتى البيق عص الله تبارك وتعالى السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين آمين الحمد لله وبركاته